نازل في ليلة القدر وما بدأ كما ليلة القدر ليلة القدر خير. dans toi وراطا الذين أنعمت عليهم غير إن المغطوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصى بالحق و ونتو...